الأصل في الاستثناء والظاهر منه أن يكون الاستثناء متصلا وتوضيحه ان الاستثناء على قسمين استثناء متصل وهو أن يكون المستثناء داخلا في المستثناء منه وخارجا عنه حكما مثل أن تقول جاءني ابناء زيد إلا أحمد منهم فإن أحمد من أبناء زيد فهو داخل موضوعا إلا أنه خارج حكما أي لم يجئني الجميع جاء إلا أحمد فإذا هذا هو القسم الأول من الاستثناء القسم الثاني الاستثناء المنقطع وهو أن يكون المستثناء خارجاً عن المستثناء منه موضوعاً وحكماً مثل أن تقول جاءني ابناء زيداً إلا عبدهم فإن العبد ليس من ابناء زيد هو خارج موضوعا ليس خارجا حكما فقط النحويون يقولون جاء القوم إلا زيد مثال للاستثناء المتصل وجاء القوم إلا حمارهم مثال للاستثناء المنقطع فإذا الاستثناء على قسمين ولكن إذا جاءت جملة مشتملة على الاستثناء فالأصل فيها أن يكون الاستثناء متصلا هذا هو الأصل إلا أنه قد تقوم قرينة على أن الاستثناء ليس متصلا فإذا قامت القرينة على أن الاستثناء ليس متصلا حملناه على الانفصال قلنا هذا استثناء منفصل يعني المستثناء غير داخل في المستثناء منه موضوعا من أصل وهذه الآية توجد قرينة فيها على أن الاستثناء ليس متصلا إما أن تقول ان القرينة موجودة فيها أو تقول ان القرينة بحكم العقل وقد أسس العلماء في علم أصول الفقه عندنا وعند غيرنا أيضا أن القرينة العقلية تصلح مانعا عن انعقاد الظهور الأولي ونحن نأتي بمثال من القرآن الكريم للاستثناء المنقطع فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس هنا الظاهر الأولي من الاستثناء هو الاتصال فلو كنا نحن وهذه الآية لقلنا إن إبليس ملك من الملائكة ولكن قامت قرينة على أن الاستثناء منفصل وهي قوله تعالى إلا إبليس إنه كان من الجن فإذا تلك الآية قرينة على أن الاستثناء في هذه الآية منفصل طيب بالنسبة لآية إلا من ظلم توجد عندنا دلاء العقلية على أن الأنبياء لا يظلمون فإذا كانت هذه الدلائل تامة طبعا توجد دلائل عقلية وغير عقلية الإجماع أيضا إجماع الأهل الحق دليل على أن الأنبياء لا يصدر منهم ظلم ألبته لا صغير ولا كبير فهذا الدليل القطعي يقتضي حمل الاستثناء في الآية الشريفة على الانفصال فنقول إن الاستثناء منفصل فليس المقصود أن بعض أنبياء الله صدر منه ظلم وبعضهم لم يصدر منه ظلم فإن هذا غير محتمل في حق أي نبي من الأنبياء لم للأدلة العقليه على عصمتهم ان مطلق ان الظلم صغيرا كان او كبيرا